وَقَالُوا هَذِي أَنْعَامٌ وَحَوْثٌ حُلُوٌّ لَا يُطْعِمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ بِذِعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ وَأَنعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان تكن ميته فصاحم فيه شركا سيزيدهم ويفسهم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 انشأ جنات بمعروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 119. وما رزقكم الله ولا تتبعوا خطأات الشيطان إنه لكم عدو مبين